وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بريزان خشيسان بينما عز خو عزوجل امر اللخ مسجدسي حوتمدين لو زنجر باسي كلمه مجرد بو نوي نشاني باور راسيكان وراس كرنوي بيرو باور هلاكان لدرسكان رابردو باسي حكمي اهنجران مانكرد حفلة كردن بابوني تدايقوني في غمير خواواص صلى الله عليه وسلم وثمان بدعيتو كارهي داهنراوا للاسلام دا, دا نبوى لدواي صدي شارد شارو وكينج وشيف أم ام بدعي لمصر وهات ناولاتي اسلاموا ناموسومانان كامرو شانديو شون هربيو الى نارينو او بدعي ماوا و أم ان بدعاء كننا موسمان جيرب جير خلق باجي بده كانوا رواجي بيددن بالروائج زانن بجائزيد زانن ببي حجه وببلغه انكار جورا بدعيك لاسلام ده اكن ببي وي بلغي رساله بي القران يال للسنه في غمر خوا صلى الله عليه وسلم بحجي أوي درن زررني وزانني ام خصها لايا ولكن هذا الامر يجب ان يكون في المسجد ويقول ان الله بواسع ان يكون في المسجد ويكون شتي المسجد ويكون في المسجد ويكون في المسجد ويكون في المسجد ويكون بس <تصفيق> فيه بيقرووا مغامره فرمايه صلى الله عليه وسلم قد زرنا بنو, بنو على وتعالى فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول اگر له هر او بدعيه عرض في بالقران والسنه جينا بهتوا لسدن بيغمر خيانة نبو هجيك كيل صالحين هجي سلفي صالح ما ناكدوا كابو عرض ما الدين دين او اشتينيش أمر بيرمتي خويه عز وجل اي بلغتاني خمان اخوانينا وباسدكين كبلقان دليل لسر منبوذيتي بدعى بعام ومن بوثيتيه قبيحي بدعه بعام بطيبتيه مولنا ماك خاص بس ولكن بقرآن بس سنت بقوال الصالح ما نوفي أوش عكلي فيش كمان بفتوة بوشوني زاني إسلام رحمة خوات تعالين لبيت بزاني حكم إسلام شونه بو مولنبيو بو بدعه بقشتيه وتوزي كش بازي شان لفظي وشان قصيغ ذكين لكتبي بوردة المديح ولكن يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان نقول امر يقول سبحانه وتعالى. هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك كاحتفال بآهن جران نبو سلفنا ان كردو جين نبيت نبوني بلغي شرعي لسل دي بلغي لسل نار روايتي أميك دوهم قاعدتك لأصولها تفرميه الأصل في العبادات المنع إلا بنص أصل واي العبادات ممنوع لأخذ عبادتي بك إلا بنصك نبيت أم بدعي أم بدعي بو تشعيريك و ججنك ودينك وعبادات إلا نوم الأصل في العبادات المنع، إلا بالنص. أصل واجل عبادات ممنوع لخود إشبكي، إلا بنص النبي الدقيق للقرآن، للسندة. أم بدعيش، بدعيم ليناموا احتفال كردن، بودع عبادا مسلمانان. صمانا. هم مو صار، أو كزجاج لكن دوباره كريتوه. ريت كات وقتي كزور لخوقي جريت. شعرو نثروا قصدي زور تياخونريت. بديني أزانن، او كسيني كات. شون كسيب نيج نجت تعبان بارياكن أو كسيب بيدعناك الزيادة تعبان بارياكن هل أنتوا واصل لو هنا هنا أم عبادة تجون ثابت كل برى إخوة أصل الإسلام عبادات توقفي أبي بالجتهبي بالجلسة التي لقرآن حديثنا على فلم واتدلي سيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة وراضيت لكم الإسلام دينا سور المائدة ده وتمان لا شوي عرفا آخر حج بيعمل الخواب دابزي خوات على فرمي اليوم أكملت لكم دينكم أمره دين موتان تواوكر تواوكر جيب قلنا تواوكر دين عجيب يعني التواوب هتي نقصنيو بيسناك هتي بزياد بقي لا وراء زيم أو دين بعد أو دين تواوب هتا أو رج التواوبو هتا بيغمال ما بقولنا مالك آيان ابو لجور عن ابو باش أو رجك وا قران دبزي همو بسكان تاوووتين ابو امايك فا فالمي واتممت عليكم نعمتي نعمتي خمس لانه ستان تاوووون كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامل كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله كامله بلغي شعاره من تيغمره فرميه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد إمام مسلم وبخاري جرنوا ده فرميه هر كد وكالك هر كار كريك هر عامل يك عمل بكا بنوع عباده دين وتقرب لا اخوا فرماني ايمل سرني بلغي لسرني مردود وقبول ما كيد يعني فرميه من أحدث في أمرنا هذا هر داهنراوي بيننا وديني ايه ما هو بنوع عباده تقربوا إليه يا إخوة ما ليس منه أخيكي نبي لأصلا لأصلا لإسلام ده نبي فهو رد اوش مردودة بنص قرآن السنة أم عبادتان لإسلام ده نبوه أم بدعيك أي كان عبادت إيه ولا إسلام ده نبوه أجر نبيه مردودة أود دقو إتخوه هكذا إحتمالت من الله قرية قنا عدبكا أوكسي إنصافي بيديه أم آياتا بلوزي سورة ما إيدو أم دو حديثي ب صلى الله عليه وسلم دليل لسر نار روايتها مو بدعيه بعمومي بتعيبت بدعي مولودنا ما ما بسك من كيف ادرجت ثلاث نوايت بلغت جاره من ان بدعه فيها تناق ناو او مسلمانا او كل اسلام دنييا قرن جاره هجري فاطمي كاني مجلسي كان الرافض بقره مجوسي كان دجمنان الاسلام هنا كايوا، بس بعد العلماء قال الإمام أبو حفص الفاكهاني رحمه الله أم أما بعد، فقد تكرر السؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه بالمولدي هل له أصل في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح. أمزان هذا فلميت، برسير كلام زول برسير نذكر دوم، علم، زول برسير نذكر أول لعهند ما متعوي بريز خوشويست، ودها ما مصدقو ما عنرو بكرروا آية أم حفل أو آهنجي للشهر الربيع الأول ذكري النائب الناب موليد أصله هاي للإسلام ده وولام لي ذاكن ولام تدا دموه، ده فلمي فقلت وبالله التوفيق، أما صلا فلمي لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله ولا سنة. إذا فرميت أم مولدة من هجزان يريكم أصل ولا ينقل عمله عن احد من علماء الأمة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين نقل نكرى فيما نجيشتوا زناهني إسلام يمشي من بوانية أو أنا سأو من كخوا فرمية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برسير لأهل علم كان إجرنا تانزاني أم في لأهل علم علية يتجعل صالحين علمانش توانكروا كم علماء مصاع المتمسكون بآثار المقتدي متقدمين المتمسكون بآثار المتقدمين أو كسانك دس يعني قلتوا بشون واريك أو تأكل فيش خوينش بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوات نفس اغتنا بها الأكالون. بل هو بدعة بدعية ودهينة ولا نو إسلام. البطالون. كيهنا يا كايدر سكرد. بطالون وداسبط على كانوا. أو أنك أهل هوان. وشهوات نفس. أو أنك شون هوان. أرزخو ينكدون. اغتنا بها الأكالون. أو أنك تصليس الخريخوارن. أو أنك بخوين قاسينو. خريكي نخريخوارن خوارن نو. أم سيركوا أدواء لكتاب المولد في عمل المولد تأليف عقيل بن محمد بن زيد المقترين أولاً يبقى أنه إصفاد إلى ذلك فتريك بالإصلاك جملة كسكب كبانجي دكرب وبيدعاء معروفة كسكواب بانق واسفاز وبيدعاء أي يقول رب العالمين كفرموتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فرموية خير رب العالمين پیغمبر تنچھی بو هنن ور یگرن او این نهی لیکم میکن خو پیغمبر نهی نه کړه مولود نه فرموی ما ترکوه فترکو ام قصیدک علی البتاو کومل خلغوتاردا لا حقیقت دا من نمزانی یعنی قناعت نکرد غباء وجهل بغات او درجه له کابرک او بریت ان کسدی گوت خو ای گوره پیغمبر نهی میکن خو نیکد او تشگی می میکن لو لام ايا في غمر قال نيفهموا وما تركه فتركوه او يترجير لو أي بعمومي في أمر إخوانه ينكرون بدعاه لإسلام ده صندها جار لخطب كاني جمع كانوا جن كانوا غيري أوذي فلموا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلال وكل ظلاء بالنار وريات عندكم آمان تن ليدكم لديني إخواني مكان هموز زيادة كلا يقولون أو دين إخواني بعبادة دايبني جمرائية همو جمرائية بالجهنم وينا فلموا أميرك أهل السرطان درس كان من إثبات نكر كأم بدعاه لا دا إسلام دانبوه للدعاء قبل ما تكايوا بيجمعناه إلى شيبك خواص هذا ما باعنه بوه كخليني كده في أول شكلناه كله آية مرني بيجمع خوا صلى الله عليه بدعه خبر أبد عندي الأمور وريات انا كم ولا شي تاع الزهادو هر شي تيبيت جوامع الكليم من جوامع الكليم بيدلاوا قسير دا كان معناه زرب خشيت يكيلقسق نوي يا اجدار ديني خويا لديني السري ام ايويت بنص جوتي من لدائخوم لندام اجريها نيكن لدائخوم فاتحه لزلقه بسادري نيكن لدائخوم تعزي و باليه خلق چونی ادما هزارها بدعهده نه اسلام نه مسلمانان لواکات نبود پیغمبران لواستردهم نبودن نهی لبکات. آو تو بخود بزنی که بعد عام فرمی و عنه فنتهو اوی کنهیلی کرد میکن نه بدعیم ول نمانیه. بع عموم فرمی هی بدعیم میکن لضمی بدع کان اوم ول نمیایه. آو شمیده قبره. تو بخو خلاص سرخ خوی شیونی بخو خلاص سواش آکی بودی نکو خوی باسن آکی بو آذانی خلاک ک قصت اگر عالم جلی اگر ولی دعو هزاران کس آماده رده بجات و، پلکاتو دفاتی ایت. موارکیت در یوم عالقه گیتربو، کا پرسیار هندیک عمومی محدثو بدعیره دکن. لولام دا، ابوای قدری فرموده کنی پیغمبر زور بگرید. صلّ الله و سلم بری براسی، دینی خواه بی بپارد اما، خوا پارستیوی بای کوا دل دینی خوا نبزد جريمة إنسان ديني خوازد وكوين كم بكات؟ اجل بيدعى كذا نا إياه، بيدعى أو يقرن حكمنا كتوالد. أقول كاس هذا بتو في بل بيدعى أو حكمنا مشيت من دوزي ودكتورين عزانيد. ما شاء الله لو تعرف الجونيد هو زارو هو زارو ده بيدعى. مشيت كشف أويا كبيج فيي. بدع أوياك القرآن حاك بيدني القرآن حكم نكات من لو لم تعلم تعريف كذبوا بدعا بدعيه أجر واتي بقي بس قران حكم نكات حكم نكت تواو اتلت يعني أوان د bidding على دنياية بس القرآن حكم نكت بدعيه وابزا واب جديد <تصفيق> تنهار امك بناكب عيا بدع زورها سندها بدعها نفسها بدعها في كافر بكيت هاي في فاسقبي هاي زورتها بدعها مو اقسمد هي بلعم توبت بدعها بدعها و نزاتها نتاوى زور غلطه تعبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد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 لا يهود على الغايه تبرر الوسيلة. وسيله على غايه تتحببت مبسكت ما وسيله جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب ما جيب جيب ما بس جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب جيب یهود جلو که ماسونی کن فکری که ماسونیه اسلام عالیه نخیر اوش علیه مادام ایمان با بسم الله نانوی حقوق بیخواهی عقب بیدعمم بیار روايا مولانا مم بیار روايا زورش عالیه او قاعده یهودیه برز بخواد تابوت شوراها هر عیب تو آق صبح است شهاد تلویزیون کشنده ها کسیولی ایمان کعبه اسلام اوباس قاعده یهودیه گری عيال حياتنا حياتون كمصمان ااغلى اصول شرع نبينا لاصول اهل السنه جمعنا بيت فلا مرقع عليه وبدا بر اي مبوي او بدعيه كين ما دام قران حاكمنيه بتماي هنا نروح بقرآنين بي بيه من روايه بيد امام في الروايه مولنا مما في الروايه اقل صد بوقعيده بعمر ويد ابي بلي كفر من بالروايه حرام من في الروايه شو يهود علين يهود علين بس بو او يهو سرخين بقينا بس خمان خلص ترى بري خلقك وجي ولادك اولتي هتش غبيك توجهت سو قاعدي أقرب آه برضو بمطلقه بيدعى أكي كفر أكي محرم أكي تنازل عقيدة بك بس بقيت حكمتي خوا تخوى انسان بقعد حاكمي دقيمي توعيد الدولة بزلي أجابي بيدعى أجابي أنا قبي نا جوان ترين وحق ترين الرجال أو الرجال كبيه ولكن اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك او هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك بيت هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس بد سافيني قي وسافيني بدعية سافيني سنة يا كدين بحق وباسك أو على إما بلامانية أو بلداننا نخير هيدي هيدي تحي بالا واقين وشرق هذا غا كين سنة بالا واقين بدع خذا تو بلة تب صالح بدي تو من عربي خلشي بدم ابن تيميه احمد اخوي اليبي ضرن ابن تيميه قوتيت مولودنا مز داعي دروسته اذن عندي قصه هي لكتابي اقتضاء الصراط المستقيم بدري اكن قطعي اكن اي خن و اريد ابن تيميه والد برمت تدي الاسلام حرامه الخشله مصمانه حرامه مصمان دبي او انا رازقبي او انا خاوان امانه علمي بيه او انا حق بيث بيت تو مجبور نیدینی خو به شوینید لا بل عقیده بصری خود مذهبی خود حزب خود قریبی خود دین خو بسکه حقیقت مسلمان و ما مصعب دین ګنر بیید نک بیږه ګنر بیید ځان ابن تیمیه فرمیاد بل هم قصاین ته وګین امام ابن خوایل به کتابی اقتضاء صراط المستقیم کبا سیم اهل جهنم کات کما مسلمانو مخالفین غیر دینک هم کات باسی قصې غدیر خو مکات ک شيعہ ګم با ییدنو باسی مناسبات ججنا كانك هذا ان اتخاذ هذا اليوم عيدا محدثا لا أصل له اما جاري بس قصي غدير خمو هان دي ججنا دكا كننا مسلمن الباوه دري دعانا غدير خوم بك ججنا بري غدير لا أصل له أصل بنماني لا شرع يعني فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيداً. لسلف صالح إما صحابكان تابعي وتابعي تابعين نلا أهل بيت نلا أصحابكان شتوا نكدوا أوروجبكان في ججنو حفلوا آهل متيدا حتى يحدث فيه أعمالا تابق فوال إشي تبقي عباده تبقي دو ججن بيروزي لبقي بوما الأعياد الشريعة من الشلائع إذي الأعياد شريعة من الشرائع. لبري ججن دياركذن شرعك لشرع كان أبي بقيلة سريت. كوابله برز ذكى. شرع. عليه ججن. أبي تشريع بيت. جائز ني بيد عن مولودام بقية. تونك مولودام بود الججن أخو من. أوش تكنا عتوه. كان ججن فيروس بيت ججن, فيروز بي ججن فيروز بي تقبل الله خوا قبولك مبارك بيت. او ججن فيروس هي. طاريت قرباليغي بكري قال خوي رازي خوي يقول خوي من حتى ان يشو كم بدا اجر الججنبي أبي شرع داينا بيت ما دام شرع وناه خوي تعالى نبيت باشا ابن فيجب فيها الاتباع واجب كان دبي متبع شرعبي هر جيجنيك هر مناسبيك لنا مصمانا سابتكي ما جيببكي أقر بابلغي لسر نبي بيتبداعه ورنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ يعني أي يتخذ امثال تلك الايام اعيادا برنت ماشي اكتب غنخينوا لغلب قسانيه دفرما ما مصرح متي خوالي بيها بيغمالي بي بي خوها شندها وتاليه هي شندها مناسبه هي شندها شد روي دوله صديم خيوك وشري بدر غزاي حنين غزاي خندق فتح مكه وقت هجرتهجي شنو الجلو شاري مدينه شندها وتاريدا شندها شدي باسكروا الاسلام لقال اوش جاءز نبوته او رجال بك الحفله بك بقى أوجد مهمهنا واتا لو استخدمي في غزمه او هم كانوا في الذهب سرقوا دي غزاي بدر غزاي حنين غزاي احزاب فتح مكه نزال بودي لمكه وبمدينه اما هر همي خوي موجود بو لحضور خوي داكرا خوي اغدار بو اگر روا بو اياب كيف خوم المناسبات بكين ججنغاو ججنادي اما انا جائز بو بكين ججن وحفل اهنگ نقا بدعايه كلا سردمي فاطمه كانوا مجوسه كان كل حضره ابن تيميه هو فريم رحمه الله قال بها فاشان ده فرمي مع مصطاب ابن تيميه وانما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون امثال ايام حوادث عيسى عليه السلام اعيادا ده فرمي ام ججنوا اهنغ وحفلوا عيد ميلاد وبزموراز ماشي ايكات نصاركه نصارائك نصارك النصراني كان اوانيك بكيف خوين لديني خواز يدكن لدايغوي عيسى كان, لدا كان حفلوا اهنغ اوان ديكن ايه بيغمر لي بايمي فرموس ظلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا إيماني أو كسخوي بشبهيني بها قومي يقول هذا هو تتويب تقول ما سرانك وكما يشعره كيف يشعره خيره خذ شبهان بوان يجاب أم حدثة في غمالك وكما صلى الله عليه وسلم فقصتنا في المصدى أولي يهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله أتبع ألأ نصارات ججنة عيد ميلاد ألأ يهود يهودية كالك وفي حدث عن عيد ججن الشريعة كالك شرعة او اي خواد جاري كريبه جشنا وتتبع ابو شنو لم يحدث في الدين ما ليس منه اگر خواد جاري نقريبه جشنا درسني بكيت باتفاق قرن للسد لسندن بيغمر خويا وحفل مسافر لم يحدث في الدين ما ليس منه اگر نبو بيتنا بيكيتو ايشون الروانديت لهندي كتاب قرن ابن تيميه اري والله مولنا احمد بزن ما سر باسيم للنامقي. أنت انجد مع موسى. وكذلك ما يحدث بعض الناس، أي بالاحتفال بالمولد النبوي. بهماشوا. أو اويك أمر هندى خلكي كان. لا سلام باسكا ما يحدث بعض الناس هندي خل دا يكون. إما مظاهات للنصارى. ين مشابهين سلطانك أندا كان في عيد ميلاد عيسى عليه السلام. كي ياد ياد لدا يكون عيساء كان.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 على اللواني كم كان چون قد كتو صرف في المضارع يا مو تقليله يا متكثير لذا قد تجود صرف في من كم كان هندي لو كسنا خواف 11 بدا تو لسرخوا شو سييمو لا على البداع هذا سبيداع كان اثباتي بدعكي كرت عليه هم كسن زين هي واسنه خيره لخوا شو سي بيغمر واكات اول لواني خيره بالعالم 11 بدا تو لسرخوا شو سيجي ها نگرس ابن رحمه الله قد, قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدعي من اتخاذ مولد النبي عيدا نجلس لا يقول مع اختلاف الناس في مولده. لقد أشخرت خلافاً يا بيغمكير لا يقولوا. نوير بيع الأولاد وأنظر بيع الأول, أدوان. ربيع الأول لم تنتهي الرماصة جبران. كم قد يثيبهم الله. كما كان خواب باداش عند ذاته لسر خور شوستي كانوا في غمار خواب لسره ولكن سر بدعكين. واتأ ودي أي مع مستأبين أم بكم. علم واكا أم احتمال تو أميق. دوما مسافر مي إما مظاهرة للنصرة مشابهة نصرانية كان. باش أجر أمد درزوايا بؤنا بو لأن مشابهة نصرانية كان. أجر جائز الروابوايا بؤري بو مشابهة نصرانية كان ومضاهة أوانا. سيم تكات أري خوابا باش ندعته ولا سرقوا. أو, أو, أو, أو كم مصام محمد حامد فقي تحقيق كتاب اقتضاء دكات لويكد على رد ابن تيمية داتوا. قال ابن تيميه لقد جلاله الريض تقريبا ما كلمه ما هيا لو خصني في لابد لبدأوا خير بالعالمين باداش مبتدع نادا تو با جاهل اجبيت بس عقوبين هذا جهلكي بلان فاداش هذا تو تجي بدعيه ليمه مصطفى محمد رضي امقطعي ابن تيميه رحمه الله الغلبيه شعرا ما مصطفى فرمي من اتخاذ مولد نبي عيدا ناين نبعيد ودي اورجيك كيف كلمه ججنا اي قلت له فرمي هركس يجي يدياري كات كشرع يوتي بدعيه شيء ده ما باشا ما مقصده فرمت؟ أما إن الله موبه يستر. فإن هذا لم يفعله السلفو. جبران. أم حفلوا آه جموع النبيين؟ سلفي إما نأكدوا مع قيام المقتضي له لجل أوش جون جو بكن مجالن هبو كاتن هبو إمكانة هبو وضع هبو بكن. يعني كاتن هبو بكن إمكان هبو بكن نأكدوا وعدم المانع فيه كش مانع النبيك بكن. بزانيين بيدعيبوش وينفدو هرب خيار انها توا لو كان خيرا محضا او راجحا لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا اجل خيرك رتبايا يعني خيرك الراجح خير روت هرب خير بيه خير راجح اويا زوي خير وكما شركيا اجل خيرك رتبايا يا زوري خيرك بوايا والله السلف اياك اول ما احق تر بك كان جوج الاول ما ام اماداته الا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا أو أصحاب النبي غمار إخوانه تابعين تابعين تابعين لا إما زيات ربي غمار إخوان صلى الله عليه وسلم وهم على الخير أحرس لا إما زيات رب بهول بخير بجن وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته بلان تواوتيخوا شويسي بك غمال أخوة أويها كتوريزي لأبقلي شن هنوكاني بكوي شن حديثة كاني بكوي بقصيبكي واتباع أمره فالمانكاني واربقلي شوني بكوي وأحياء سننه يعني سنته سنتكاني يزبن بكيتوا باطنا وظاهرا باطن وظاهر سنته يزبن بكيتوا نقل يليل إخوة بدعكي أو إبن في بدعيه مشابهة ومضاهات ينصرونك أنا، سلفنا ينكر دوا، بدعك كان، هنديك خوا بعداش ما بدأ دوا، لبر أويب يقمنا خوشويت، نقدر نسبي أم ما جاهلين بحكمي بدأكوا، يقمنا خوشويه، لقل اوش شخصية أو رد رعوة تواب، إمامي سيوطي، رحمته خوي تعلبة، باسي خلي، أو كسانك كتب دعيم ولدنا، زاني كذي دعينا، أبواب زانين، لك ولم أريد احد من الخلفاء العبيدين. باس خليفة كانوا وبيشراك كان وعبيدة كان ذاك. كوقت يخوي لمصر حاكمهم. دليل للتاريخ فيا وشراكان وخلفاء ده ذا من يشغلو فيا أنا و دلوك قبل فيا صلاطين مكان بس كذا. لغبني أو خليفة أنا بيسيان. ولم أريد من الخلفاء العبيدين. لم كتبوا خمدا تاريخ خلفاء يك لخلفاء عبده كان باصناك اليوان لأن إمامتهم غير صحيحين لبرو إمامتي كانوا خلفاء تكان راسنا ودروس نبوة, نبوه لأمور لبرشان خاله يا كم أنهم غير قراشيين يكم كم قريشين بون أما يك وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العامي شنا يعني نفاطميين جاهل عامكنا يعني نفاطميين أما نفاطميينين وإلا فجدهم مجوسي بابري ام قومه بابري المجوسي اجبرز قال القاضي ابو بكر الباقلاني القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا بابري ام كابر خليفاني مصر بابري المجوسي اجبرز بوا امامي ذهبي أو فيها مؤرخذا تفهميه المحققون متفقون على المتفقون المحققون متفقون على ان عبيد الله عبيد الله المهدي ليس بعلوي ضلنا اخوان ابو فاطمي ايما فاطمه ما خشوا علوين افر من نخير علماء متفقين امان على فهؤلاء هم الذين سنوا الاحتفال بالمولدي. اما نبون امر يقبض عيان دان ابو خرشي بدا ما مستعان لا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اقطع اقدر لكتبي المورد هاتوا اما اقصي يا. فهؤلاء هم الذين سنوا الاحتفال بالمولدي، أم طائف يبن، أم طريقه بدعيان دان الله مصمنان، بو لا حب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لهدم الدين بإدخال البدع فيه، نقل الأخوة شو يستبيغ مرخوا دان النبات، أي فقيران وهالجالان، لبرؤية الدين خوات يق بدنو شندها بدعيته فردن. كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني بكم في فرمية؟ كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا. بياكي باطني خبيث بو حريصا على إزالة ملة الإسلام. زور ولأداء الإسلام الاسلام نوّجت. ناو خوي ناو بفاطم بياوي لبانوا. بس رجاله مجوسي بو جاء الإسلام. ده فرمية. أعدم العلماء والفقهاء الفقهاء. شندها علمي علم كرد شندها فقيهك في الناوربد بوتي ليتمكن من إغواء الخلقي. باید خلچی جمراب کرد، خلچی چه بیشینه؟ عالمان اعدام کرد. خلچی نفری که پیوسته کان، باید صحکا بخواند توضیح بکی بخواند خلچی جمراب کند. و جا اولاده علی اسلوبیه. کرکان خوشی کبون بخیل فدای لسر اسلوبی با و هاتن. آباه الخمره و عرق حلاک دبو، زنان حلاک دبو، و الرفضه با اشکراه بانگان کدبو رفض رافیتی. و قال الیمام الزهبی رحمت كان القائم بن المهدي شرا من ابيه زنديقا ملعونا اظهر سب الانبياء اما انا مدع مولنا ما اندنوا كيمشتافي امبو اكودينو شبراي امبو لسربادين الله يحياتنا اا ما انا بدعي مولنا ما اندنوا كيمدوي كان القائم بن المهدي او كزك خليفه ابو المهدي شرا من ابيه لا باوجي خلاف تربو زنديقا ملعونا اظهر سب الانبياء بااشكرا جولي في غبراندا أمن يدعون أن يكون في هذا الإسلام يدعون أن يكون هناك ويكون هناك أهواء ويكون هناك أخوة ماذا يؤمن يا دعاة الفقه الواقع أي أكساني أرئي الفقه الواقع أزانين أعطينا هذا يكون إحياء أو في يوناك وفرمون اسلام ناشريم كان اخر فتاوى فتو ابن تيميه رحمه الله بيه دفرميه لك تيميه لفتاوى دفرميه بدعي مولنا ماشي غير بالبدع كان كل شهر ربيع الاول هاد فيت ذا خوشويستان ايما باسي اسلام دكين باسي مسلمان دكين اگر لخص توزي انتوزي خشنيتيو صلابه ايديا يعني لو ممكن كان شو يخرج جوان بيستوها بناوي جني الله تعالى و بدعي واكدكايو شركياجو اكاد براسي فيه متاكد ابيد ريزو خوشويستيو تقدير من بهامو برام مسلمانان تناقص كم زور دعو بانگواز کن بو بدعه ديجاتي سنتو وحيده كم صلابت الرقيد من لبن اوكسانيه نجم باقي مسلمانان اين برام برام مسلمانان يخو برحمين خوشويسله من والله طلام امان ديني بيبي جنين امر رقيتيل بلجيل ثانوي اوازين سر باطلن با بخوينه بچنواب كسكيش لبر مرابيجي حزبي لمر برامج السياسي بيي گروپي سرقات مصالحي شخصي خو سرقات